بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صمد كف خباده ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يكين لتعلمون لا ترون ما عين ثم لا تفعلن يهوه من النوال